لا يطغى أرأه استوينا إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينها عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدا أو أمع بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناشية ناشية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب